صيأت مالنا من يهدي الله فلا وفلا فمن يضل فلا عزلا وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقد قاتل ولا تمنكم إلا بدمون يا أيها الناس صبو ربكم لبسلكم من واحد وخلق منها زوجها ودفت منها إنجاز كشيرا ومشاءا وعلى الذي ستعلم عن وفرحا الله كان عبدالله مصيبة يالك إن الله وكلوا قوم كبيلة دخلكم أعمالكم فيغفر لكم من نوعكم ومن ينزع ورسوله فقد فاز منه عظيما أما بعيد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى حمل محمل وشغلونه وكل مهدلة بدعة كل بدعة ملالة كل درسنا يعني عاخر يعني لمسها نقولها يعني قبل بدء في الكتاب يعني من خلال المجالة التي مر فينا وجدت أنه أصبح من أنكر المنقى المدرس المدرس الفقهة من الكتاب أصلي وعند علماء الذين هم ينتسبون إلى ما إلى منهج السلف يعني لو إنسان يريد بدء في دراحه وفقه وغير ذلك فيقول سأبتدي بكتاب في أي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تقوم الدنيا وتقعد وكأنه خالف الهدي وخالف السنة وجاء بشيء لم يسبق إليه هذا الذي لمسته يعني من خلال الطلبة أو خلال التي قيلت ومن خلال الكلام الذي هو يذكر الآن يعني من كبار العلم أو من غير أو من طلبة العلم أو ممن صنعه في أداب طلب العلم وما هو السبيل الذي يسلك لطلب العلم وجدنا أن القائل في من الكتاب والسنة للخطني كأنه جاء الآن لا بد أن يمتدئ بفرصة بكتاب كتابي مرهبي أو غير ذلك أو حتى يتمكن حتى يقوم تصور حتى يقوم كذا وغير ذلك لكن هذا المقول الذي قيله هل عليها دليل من كتاب أو سنة نحن أنكرنا على من أراد أن يحقب كتاب الله الجماعة معانها ما طريقة تعليمية أنكرنا هذا ولا ما أنكرنا وتجد كل واحد يتكلم من هذا السنة يقول له قراءة القرآن جماعة يقول لك لا لا بدعه ولا يجوز وغيره هذا حتى من الناس حاضرين قائلين لا لازم في المجاد هذا وهذا وغيره لو تقول له قراءة جماعية من أجل ماذا من أجل التعدي تقول لك لا يجوز القراءة جماعية ولا بد من تراءة وقد ماذا نقول؟ وعليه السلام وحمد الله ورحمة الله وبركاته كلا ترى هذا، فكيف بناء عندما نأتي لدراسة فكر نجوز لأنفسنا أن نجعل ما طريقة خاصة لدراسة فكر ونعد ونعدها ماذا؟ ليست قضية عبودة غير ذلك. فحتى فتحنا واحد من الحاخامين الذين يرون ذلك الرأي فرق بين هذا وهذا. تأتون بشيء نعتمد عليه لمفرغ بين هذا المنهج الآن في حب دعاء بالله وليالي دون الدراسة الجماعية. وفي قراءتنا بداية التبقيف أجد مثلاً هو جايب حاجة هذا هو عليه فإذا قلنا هذه القضايا تمت للسير في الدين فأصبح الشيء واحد إما من أراد أن يحفظ كتاب الله فلا بد أن يسلك سبيل السلف في حب كتاب الله أقدحون ولا لا وفي الفقه كذلك بدأ يسلك أعمال مثل السلف لذلك وإذا عرضنا أن فرق بين هذا وهذا على المفردين أن يأتي ماذ بالدليل وما أظن أن يكون عندهم ماذ دليل يعني حتى لا يعتقد ما هذا لا نتكلم عن من نشأ في مئة مذهبية ودرس في مئة مذهبية ودرج على تلك المذهبية لكن لا نتكلم عنه لأنه وحي ذلك كمن آت حذف القرآن في الصحراء على قراءة معيّة وما أحسن يجون يقول روح أنس كتاب الله ها وعد عبث من جديد على منهج ماذ المنهج هذا لا يكون واحد. يعني خلاص سلم الشيء بالطريقة اللي هي مسلوبة. لكن نحن اليوم نفكر عن ترضية نشئ في جميع مجالات العلم الشرعي واضح مشوار. هذا النجية. نجيتها تانية. نجد يعني الآن لما نرجع الى هذه السنة في طريقة التفكيه والطريقة التي حصل أصبح أولاد السنة. من كبار أهل العلم ولعلنا نأخذ مثالا على ذلك هو من؟ قال العلم مجد يا الله معروف عندكم جد من عباسة قصته مع التابعي معروف عندكم مش معروفة يعني الآن كان ابن عباس سغير السن فماذا كان يفعل رضي الله تعالى عنه وارضاه ماذا كان يفعله؟ هذه القلصة يقولها الحاجة في المستدركين كان يأتي للصحابة على أبواب ماذا؟ بيوتاته فيجلس عند الباب تسف الرياح مال. الرمال بوجهه والراجل جال حتى يخرج للصحابة فيرى ما هذا يدن عنه يا ابن عم رسول الله لو دعوتني لشئتك لمكانته ووصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم فيهن فينتظر حتى يتم يأخذ عنه مالا آل حديث واضح الأرض فكان منزجه اجتداء وطريقة اتساكها لأخذ العلم هو جمع مال الكفة من محظره مال الأجازة وهو الحديث فكان يترصد للصحابة ويجلس لهم في الطرقات العلم فإذا به بعد مدة من الزمن أصبح ماد أصبح مدرسا في المسجد فقال ذاك التبع ماد إن ذاك الغلام أفقه أو أعقل مني. لماذا؟ لأنه سلك السبيل الذي سلكه الصحابة للوصول إلى تلك المرتبة فكان أول شيء فعله هو شرع المصوص النبوية. ثم بعد ذلك ما حفظ عليه من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختص بها رضي الله تعالى عنه والله فهو قوله اللهم فقحوا في الدين وعلمهم التأويل كان الأمر على ما كان عليه وأصبح ابن عباس من أصبح من الصحانة الكبار الذين لهم المرجعين في العلم إذا هذا السبيل الذي سلكه ابن عباس إذن حلوم الآلة كانت عشرة لغة عربية وصفاقة وصفاع الحديث أعرف قصة نتاوم على التابعي كان مأذان غير هذا قواعد العلمية الأدازية كان موجود استقي له الآن المادة العلمية التي من خلالها يحصل على الصحيء السليم وهو أحديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفته برسوس النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه لها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله انبر الله وان سمع مقالتي فوعاها فسمع التوعا فأداها فعذبها فأداها كما سمعها رب عامل فقه إلى من هو أفضل منه رب عامل فقه ليس بفقه إذن هذا المنهج اللي سلكه ابن عباس هو اعتماد على هذه المنهج هذا لا من ناحية أخرى وجدنا أن هذا المنهج كذلك عند كان عند علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم اكبار فماذا قالت تلك العالمة المحريرة التي تربت في بيت النبوة لطالبها ابن أختها يالله وراكمكم يا نور عائشة مع عروب بن الزبير عائشة مع عروب بن الزبير رضي الله تعالى عنها وارضاها سمعت أن عمر الضلعات عبد الله بن عبد الرعاس قادم من مصر فقالت له إن هذا الرجل أخذ عن النبي شيئا ماذا كثيرا كبيرا وخذ من العلم إذن أمر هذا المنهج الضربوي الذي تسلكه عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها في تربية طالبها على أقل العلمي عم ما يسحقا يوفد قد سمع من النبي شيء كثير يعني قصته بمن يجالس ومن يلتقي وما عم يجالس قال هذا تقص بشيء لأنه كان ماذا؟ يكتب إذن هذا المنهج السلبي في هذا النار فجاءه فجالسهم فماذا قال عوة؟ تذاكره تذاكر معه بد يسأله يجيب لأخوه يأخذ معه الحديد وقال ذلك فذكره حديثا فإذا بعاش رضي عن تعالى والله لما يخبرها طالبها بما سمعت من عبد الله في عمرو بن عرس أكرت ما سمعت لأنه جاء بشيء لم تعرفه ولم تعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينزع من الله لا ينزع بالعلم بالنزاع ينتظره من السلوك إنما ينزعه بالنزاع العلماء إلا آخر الحديث فتوقفت في روايته هذه لأنها ما سمعت فيه فلما سمعت منه العلم القادم أنه قابل أنه سنته مرة أخرى قال ف... إذا أم لا. ذاكره ولا تذكر له أن يذيره الحديث وحاول أن تصل معه إلى أن يذكرك الحديث وكانت المذاكرة وكان الجواب فقالت إنه حافظ أمالا أخطأ إذا هذا هو المنهج الذي سلكه أمة السلفي في أخذ العلم، يعني أخذ العلم من أصله. ثم ما يفتح الله عليهم بعد ذلك من فهم النصوص وغير ذلك ومعارضتهم بعضهم لبعض من يسمع الراوي من الثاني شيئا يرويه فالثاني قد ينكره والثاني قد يقبله وغير ذلك من الأمور يحضر الله لا يحضر الثاني إذا كان هذا هو النهج وكان هذا المعول في كل أمر من الأمور المعول على ذقه المدلل قال لما سمع على رضي الله تعالى عنه وردان أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يأمر المرأة إذا أرادت تقتصر وهي على جنة أمرها بمال أنت بك أبصارها هذا رأيه رضي الله تعالى عنه في هذه القضية فإذا بعشر يصل لها خبر عبد الله بن, بن عمر اللي هو قائم على دليل أو بدون دليل ما ذكر على ذلك وإنما استشهاد منهم قالت أَفَلْيَأْمُرُهُنَّ بِالْمَالِ فليحلقنا رؤوسهم إذن فكان المعول في حياتهم العلمية على الدليل ذكر الدليل للتفقه لما وقع الخلاف بين الصحافة رضي الله تعالى عنه والله في الصائف إذا أصبح على جنابه فأبو غير كان يروي حديث أنه يقضيه من مكانه ثم أعلم بها فرجع إلى عائشة فقال هي ما أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً. إذن فكان هذا المنهج هو المنهج السائد عزمه في باب الفقه والتفقه. يعني الاعتماد على الآية أو على نص أو على فهم آية أو نص ونص واضح. واضح الآن. هذا حتى يدرك الجماعة أن الفقه في ذلك الزمان كان بهذا الصور. وحتى أؤكد. لهذا فاصل بسيتيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المطلقة المبتوطة لا نفقة لها ولا سكنها ويراوي الحديث وهي صاحبة القصة فإذا بهذا الخبر يصل عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فما وجد سبيلًا ربي الله تعالى عنه وظهر إلا لرد كلامي هذه الحافظة إلا بمجرد ماله إلا بمجرد الشك في ضدها قال لا ندعو كتاب الله لقول المرأة لا ندري أعظمك أم نزيل وظهر لأن المولى عز وجل قال وَأَسْكِنُهُنَّ مِنْ حَيْتُ وَسَكَنْتُمْ مَعْتُمْ مَنْ وَنَوْزِكُمْ إذن فعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه الله وقص إليه نصفا عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه إطباعات المتقلية فماذا فعل؟ معروف عمر بتألزه الشديد مثل هذا الزاب يعني قال لا ندعو كتاب الله قولي مرأة لا ندري أنسية أمحال الأرض هي صاحبة القصة كيف نقول أنسية أمحال الأرض لعيد ما كان لكن هذا رأي جعا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه بقى. فلما وصل الخبر لها رضي الله تعالى عنها ورطاها وكان لديها وكان بين أولا عندها نص الذي هي روته عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأت عمر استذيب آياء فما كان منها إلا أن تخرج الفقرة من النص لتبين الخبر من اعترض عليها بالنص ها هو هذه الطربية الذقية الذي نشأ ودرج عليها جلبون صالح الله تعالى عليهم وقعهم مش قال فلانو قالت فلانو وقال فلانو بس لا كانت القضية قضية علمية لابد لماذا؟ من دليل ودليل لا تكلم عن العام المبتدي نجد أن في هذا الباب هذا لا تكلم عن العام المبتدي ولا تكلم على من نامع السبيل إلا ذات السبيل نتكلم على من هم بيدينا الآن وأصبح سلفي وعندوا كتاب السنة وعلى فهم السلف الصالح وعلى نهل السلف الصالح إلى غير ذلك مما درج درج ندرج عليه ونسير عليه لما يأتي في باق الفقه يقول لابلاغ جدا من دراس الفقه على ما درجنا فإذا بفضل المتقيس رضي الله تعالى عنه وأضاها تستدل بأن هذه الآية لا تعني ما ذهبت إليها هي وما روى قالت الآية فيها آية الطلاق الرجعي فيها معنى زائد ما هو المعنى الزائد؟ المعنى الزائد الذي أشار إليه فاضم جقيس قالت تعال الله أن يحدث بعد ذلك ماذا؟ أمره قالت فإلى مدى طلاقها ماذا يحدث؟ شاهدتم الفقه الآن عمر استدد بي آي ولم يستدد بي آي استدد بي آي عمر الخطاف رضي الله تعالى عنه ورطاه وأسكنه من حيث سكنت من وجهكم وهذه الآية جاءت وأولها لكن آخر الآية ونهاية الآية تبين المقصودة من هذه ويسكنهما من حيث سكنتم من وجدكم قالت لعل الله أن يعدد بعد ذلك أمرها يعني هذا الطلاق ثم طلق ماذا رجعي وهي لما تبقى معه في البيت وتسكن ممكن يحدث للرجل أنه مالك أبي أن راجعها فقالت فاتب بنت قيس فإذا طلقها ومط طلاقها فماذا سيحدث المولى عز وجاند ذلك من الأمر لا إحداث لأمر إلا بعد أن تنكي أمان زوجا غيره فلما لم يكون لذلك سبيل أصبح الحكم والدليل مع ما ذهب إليه فاتب بنت قيس من حيث الفاء ومن حيث التنصيص إذن هذا هو النهج الذي رأت رأع فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرباعهم وتردوا عليه وكبر لهم أولئك الأجيال الذي يقوم علمهم وفقههم على الدليل وحسن تعامل ماذا مع الدليل؟ هذا نجم وعلى هذا كما يقولوا في باب إنشاء الجمل وش يقولك وعلى هذا من ولي وعلى هذا النهج دوج التابعون وتابع التابعون إلى وإلى حتى وصل الأنمى الأربعة وممشاء معهم وإلى يومنا هذا المسار على هذا النهج أي على النهج الثلاثي في تلقي العلوم الشرعية التي لا بد أن تتلقها وهي قائمة على الطريق الشرعي من حد ذلك هذا يعني الآن لو لم يقل أحد بما أحد بما قلت وأنا جئت بهذه الأدلة لبيان هذا الأمر لوجب الرجوع إلى ما لهذه الأدلة ولهذا المنهج الذي لا بد من سلوكه لتلقي العلم الشرعي ولكن كما يقول ليس من بعد التبيين لأن الأدلة قد سقناها وذكرناها وبينا بوضوح يعني هذه كفر الأدلة فنقول أدرلة واضحة منها قوله صلى الله عليه وسلم ما بعثني الله به من الهداء والعلم كمثل غير من أصاب أرضا فهذا الحديث ايش في دلالة ايش في دلالة بعثني الله به من الهداء والعلم لا فيه دلالة أن الهدايا سماوية وأن العلم سماوي لا يأتي من عند الإنسان وإنما لا بد أن يستقع من الأطر بعثني الله به طبعا بلعذني له به فكانت منها نقيه قال بعدها؟ أنبتت الكلأ والمشبل كثير هذه النقيه عندما ضرب بها أهل العلم ضربوا بها مثالاً لمن أبيت نعمة أنت يا صاحب يا صائبة النقيه عندما كل العلماء شرق هذه النقيه بمن شرعوا الله علّم علمك الله ما لم تعلم يا جا تقول ما لك لي تركبيها ها إيش يا العلماء قالوا جاله يغشون طبعا هذا يضربونه للعالم الذي عنده علم العلم رواية وفراية هذا يضربون العلماء به مثلا للعالم الذي جمع بين العلم رواية وفراية يعني جاءه العلم فاستخرج منه الفتحة للناس فكان الهجم الذي اعتمد عليه ماذا المطر جاء من السماء وهو ما جاء عن الله وعلى رسوله ثم هو فهدما وتخرج الفقهة منها فكان هذا الصنف الأول من العلماء الذي يضرب بين المثال كل من شرح هذا الحديث بالعجر، حشر عسقلاني البطال من ديمية من قيودية كل أهل العلم يضربون المثال الأول جاءت النصوص والآيات ثم ماذا تعامل معها وأخرج خيراتها فهو أول مستفيد منها لأنه تفعل معها في البداية داخلي حتى بدرت ثم أخرج الخيرات لمن للناس يعني هذا وذكر الصنف الثاني، وكانت منها أجاذب أمسكت الماء إيش قال أهل العلم هنا بهذا كانت منها أجاذب أمسكت الماء أيوة أيوة أيوة أيوة. هم هؤلاء الذين لم يزد حظهم على أنهم رووا النصوص فقط ولم يستخرجوا منها علم فقها يعني النصوص عندهم لكن حافظوا على الأكثر واضح يعني حافظوا على الأسر فجاء غيرهم فزرعوا جاء الناس فزرعوا وسطوا وشجوا إذن هؤلاء هو الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في المصفى الثاني موضحا هذه الحالة فقال ما؟ رب حامل فقه ليس بفقه رب حامل فقه لمن هو غيره أذقه منه إذن هذه النصوص ذالة على أن الفقهة لا بد به من الاعتماد على الكتاب والسنف رب حامل فقهة أي راوي النص راوي الوأي ليس الفقهة رب حامل فقهة إلى من هو أثر وما جاء الناس وزرعوا وسفوا وجب يعني يتابعوا بعد وخرجوا الخيران هذه السنف يعني التي الذي عرشد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النصوص البجنة الواضحة ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفتقه بمعنى أي حبيب نعم ما معنى في الدين هذا نعم وعليكم السلام وعليكم الله وبركاته واضح قال من يريد الله به خيرا يفتقه في الدين يعني كأن فيها الذي يحصل عليه الإنسان لازم يكون عنده أسل يخطج منه ألا وهو مالا الدين ولهذا قال بعض أهل العلم ليس العلم بكثرة الرواية ليس العلم بكثرة الرواية وكثرة الحمد وإننا العلم مالا نور يقذبه الله مالا في قلب العالم وهو ما أرشد إليه علي ابن طالب رضي الله تعالى عنه والله لما برزت الشيعة في زمانه وأخرجوا شيئا لم يكن يعلن بين الصحابة ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وآله سلم قد خذ أهدى البيت بشيئا لم يقص به بيت فجاء أبي محيفة رضي الله تعالى عنه الله فسأل علي بن نبي طالب هل غصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علي المطال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يعني ما خصنا بشيء عن الناس من آية أو حديد أو إلاية أو غير ذلك ما خصنا بشيء إلا ما في هذا الكرام وأخرج حديث الزكاة الأسير اسمع يقول ربي الله تعالى أو فهنا فيه الله أردنا في إدادي يعني قال الخصوصية اللي يجب تبعت عنها هذه ما أعطاها الرسول وإنما يعطيها المولى عز وجل للإنسان فهما يسمعوا يشوفوا الفهم تاعي جدها ورب الفهم بماذا يؤتيه الله أحدنا ماذا في كتابه يعني لازم الأكثر تاعي الفهم إما كتاب وإما ماذا وإما سنة يعني لا بد من الأصل الذي تكون منه الانتلاكة إلا كتاب ويمسنه يعني دليل شرع ثمت المولى عن وجل يفتح على الإنسان بحسن فهم واصنباني واستخراج أحكام ثم يتباطل معه العلمي وهو الذي كما قلنا من قبل خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بن عباس فقال اللهم أطفهم بالدير وأعلمهما الأكوين إذن هذا كله يدرك أخوانها من قلبة العلم يعني أن هذا الأمر الذي نحن نتكلم عنه الآن ما جئنا ببدع وإنما هو الأصل ورحم الله عبد الله بمسعود عندما قال باكر أثر الذي هو في حكم المربوع ماذا قال؟ كيف بكم إذا عملتم ما؟ فتنة يرم فيها الصغير ويرم فيها الكبير فإذا ترِكَ منها شيء قيل ما ترِكَ السُّنِّ يعني هذا هو الذي نعيش به نحن اليوم الآن إذا ترِكَ منها شيء قيل ترِكَ السُّنِّ يعني لما نقول نحن الآن إذا ما تترك الآن تدريج فتح على مدى من المدابير ترِكَ قيل ما قَالَبْتُم الْأَسْمَى خالفتم المنهج، يجون بعلماء خرجوا من هذا المنهج، تعرف أنت اللي يقولوا فيه، أفعلوا هذا، ياعروض الله حتى لو لم عندنا علماء هذا المنهج، خرج علماء من قبل ولا ما خرج، خرجا، فإذا نحن طباعنا استعماله، هل يعني ذلك أن هذا المنهج غير سليم؟ والله هذا طعن، واسم، وشد. للمنهج السنة بسبب خروج هذا السنة في هذه الدشعية عن المنهج السنة فأنتم كيف الامر رأيك يجب الامر الى اين وصل يعني الانكار الى اي درجة وصل على انه لما جاءت وعاشت اجياء في على هذه المدهبية وعلى الدراسة والتشوبات والتشوفات المدبية حتى اصبح السنة لازم اذا شئتها ان تدرس ان من تدرس منه ورحم الله الشاعر القائل العلم قال الله قال رسوله قال صحابته ليس بالتموين ما العلم نصب الإخلاف سباهة بين الرسول وبين رأي فقير حافظوك اللي أصبح حسنوش ورحم الله تعالى القائد أهل الحديث أهل الرسول وإن لم يصحبوه فأنتاسه قد صحي يعني هذه النهج وهذا المنهج الصحيح الذين آن آل تركنه هو لم يترك بالكلية ولذات عبدهم لنا لأن الله واعد ووعده الحق لا تزال طائفة من قومه ظاهرين على الحق هو ما ترك بالكلية لكن لما قل الداعي إليه فاعتبره الناس أنه ما ترك بالكليه وما أتبح من يدعو إليه والله جل ما زال أهدى الحديث أحياء يذبون عن هذا النهج وعن هذا الجديد ذبا إلى الممت لا يذبق وينشئ الله سبحانه وتعالى في كل زمان وفي كل وقت منهم من يرد الناس إلى دينهم وآخرهم الشيخ محمد ناصر الدين الألبان رحمه الله تعالى الذي كانت دعوته قائمة على هذه الدعوة وفضل هذه الدعوة وفضل هذه الكلمات ما قلتها في يوم ما له بحضرته بعدما تحاورنا في مسألة علميتين وأجبته فقال جزاك الله يا أبا عبد الباجر قلت يا شيخ هذه بضاعتهم، فردت إليكم فهذه من بضاعته رحمه والله تبارك وتعالى ودعوة هذا هو النهر القوي السليم الذي سلكه علماء السلف وسيظل أهل الحديث يسلقونه إلى أن يارض الله الأرض ومن عليها هذا نفع من من يريد الله بخير ومفكره الدين مفهوم المخالفة أي الذي يريد الله بشره والله حسن مراجعه أكثر أهل العلم لأولي الله ولوالي وهي ضعيفة من لم يتفقه في الدين هذا الزق في الدين أمر معه نسبة. فهو من لم يكن له صيل بالدين كلية فذلك الذي لم يتفقه بالدين فكل مسلم له نسبة معه من التفقه بالدين ويتفاوت الناس في التفقه بالدين واضح الآن هذا يعني الكلام الذي قلناه والآن نذكر كلام لشيخ الإسلام الدينية وأقول لكم قيل لي في هذا الباب حتى يطمعني يعني الإخوة ويتأكدوا أن أذكرنا من قبل القاعدة 424 تعالى المقري الذي قال كثير من الناس يبني عمره في تعلم جزتيات الدعام وما حاورها وغير ذلك وهو في معجر عن التفقل في الكتاب والسنة قال هذا عبارة والواجب والله هذا عبارة والواجب أن يتفتح معنا في الكتاب والسنة والواجب أن يتبطت هذه الكباد والسنة ويساعد نصور أبريكا لسنة تعالى كمال الدين واضحنا وهذا كما قلت من قبل لما ذكرت كمال الدين كما ذكرت من قبل راجع دائما إلى هذا الجسم لما نعرف أن هذا الجسم كبير وأن نقول أنه جاء بها الرسول فنعلم أنه لا خير إلا للهجوع إلا ما جاء الرسول بسم الله هذه رسالة أبطلها واحد لشيخ الإسلام الدينية رحمه الله وتباره وتعالى رسالة قيمة جدا يعني والله قيمة جدا وأرجو من الله عز وجل أن يسر كتابة شي على والئة يعني جامعة لكل أبواب الخير هذا المجموع الفتاوى فيسأله عما عليه أن يعتمد عليه في حياته اليومية المسلم يعتمد عليه في حياته اليومية فيقول رحمه الله وتعالى وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع وهو أيضا يختلف باختلاف نشء الإنسان في البلاد فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذابه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر لكن جماع الخير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 وراضح أنه مش هوات أخوات يعني ما ناش بدع يعني من ال... من أهل العلم فيما قلناه من قبل من كلام. بشيخ نمتمية حيث يدرك طائل العلم هذه حقائق مش هو فقط فهذا من نسكول المنطقة ما لنسأهل الحديث هو هذا. موش بدعه قال فإنه هو الذي يتحقق أن يسمى علما وما سواه إما أن يكون علما أن يكون علما فلا يكون نافعا وإما أن لا يكون علما وإن سمي به كان كَانَ عِلْمًا نَافِعًا فَلَابُذَّ أَنْ يَكُونَ فِي مِيَرَاةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا مَا يُغْنِي عَنْهُ مِمَّا هُوَ مِثْلُهُ وَخَيْرٌ مِنْهُ ممن هو مثله ما وخير منه ونقول له تن يقول ما خيرا منه يعني هذا اللي تسميه علمه فشعرت هو العلم ما, ما جاء به محمد فيه هو مثل ذلك وخير من ذلك ولتكن همته فهم مقاسد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه فإذا اضمأنا قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك يعني هنا يشير إلى من أكره أن يقول البعض يعرف أنه علم لا يعدل عنه ولو يسمع أن الناس فرولهم قال لا أبد من إمجراث المدانية وأرادوا أن يستدلوا إلى ما يتدلوا ولو بقي لوحده ينادي لا أبد من الرجوع يقدر سنة إراجعي ناس يتعبد الله ولا يتبدل الناس إذا أقلوا السيد هنا بعد ذلك عسل قدرة الإيمانية وثقة بالله وعلى ذلك من ديمية قال من أجل مناداته ما بالعودة إلى الكتاب السنة في الطلاقة الثلاث تقلوا الحكس مع ذلك ما تراجع طيب. وَلْيَجْتَهِذْ أَنْ يَعْطَصِمَ فِي كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ يسمح إسمح إسمح يسعم يطالب العلم وليشتهذ أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأصل موروث عن النبي طاغل في كل باب من أبواب العلم لازم يعتقد على أصل المعذي المورود وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعوا بما رواه مسلم تبعيك الله يوم منهج واحد الله منك الحمد للشكر والله يمنج واحد صدقون يا أخوان ونعمة هذا المنهج السبب ونعمة هذا يعني على الدواء في الفتحي في الأصول في اللغة لا تنصبات المنهج بلا بل هذا المنهج السبب قال في الحاشية وحاشية في الحاشية وطرت وطر والبياض لحمراء واصفراء بصل بالله في يوم من الأيام دخلت في مسجد بع مسجد الكبير بع الرباط مسجد الملكي ترى واحد مالك. من حاشي الحاشي ورايح من حاشي قال فولان الجصة فقال سافر لآخر الترتيل وقال سي سيدخلين وقال فولان كذا وقال فولان كذا ولقد العباره قال هي لا تحاور ولقد كأنه قرآن يشرح في معد في آية أو في حليم واضح خلينا اسم ناس يعني إن قال بعدها كي الأمور عليه والمسلم اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعوا بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي بالليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإصرا فاطر السماوات والأرض عالم الغجب والشهادة أنزد أحملين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون دنين لمختلف فيه من الحق بإذنك إِنَّكَ تَهْدِي من تشاء إِلَى صراط مستقيم. والله لكم يا أقوان الله على عليكم. هذه الحياة العلمية والله والله هذه الحياة العلمية السلافي اللي يقرأ في كتاب مذهب يتشتبك عليه الأمور ولا ما تشتبك ها؟ ما تشتبك إذن يجعل ربه ويقول الله يبريل والمالك يصبح يعتعص الله وصيلا بالله يرزقه والفرق والذي تشتبك عليه الأمور من هو؟ هو الذي يدرس أذبها من الكتاب والسنة فتضعار بينه بين يديه النصوص ويسعب عليه الوصول الحق في ذلك بعد يعود إلى رب العالمين فالتوحيد معبدها في كل حالة يتحرفها هو مع الله سبحانه وعليز وجل لا يعيش بعيد عن الله في كل فن وفي كل علم والله هذا هو الله صدقون يا أخوانه ونعم المنج ويعلم الله في بعض المسائل يعني عندما يكون عنده الدرس من أنزل في البيت والله هم يمشي نجيب البيت أخبر يا رب يا رب بلا حول جيب أقول يا رب لا حول لي ويقول لك ألهم اجعلي من ذلك سلطاناً ونصيريا يعني تصعباً يتكلمين فيماك في مسألة فلا يجي السبيلة إلا من العودة إلى من إذا الله سبحانه ولهذا كما يقول ابن قيم زي عبن تيمية أو ابن قيم زي عبن تيمية لم يجعل الله تبارك وتعالى للوكل متوكيل عليه إلا جزاء واحدا. إيش هو؟ حسبه يكفيه ما قال لا جنة ولا نار ولا يعطيه كذا ولا يعطيه كذا. تب وتب. لبكت العلوم في هذه الحياة. قال لم يجعل الله عز وجل للموتكل عليه إلا شيء واحد. أن يكون هو مادة. كافيه. ومن يتوكل على الله فهُو حسب. فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم ضاد إلا من هديت. فاستهدن يا هديكم. وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناءك المذاكَرَة ما يسره الله سبحانه. وما في الكتب المصنفة المبوبة. كتاب أنفع من صحيح محمد ابن إسماعيل البقاريك تشوف الله مع النحب لي وشرح كتب الحنابلة هو يقول في كتابات لقد ألفت شيئا في الحج من كتب علامة الحنابلة وها أنا أعود فأولي وثاني قائم على الكتاب السنة أسموها كتاب تعالى المجلدين لا لا لا لا في الحج في الحج خلعونا <تصفيق> <تصفيق> هو عنده بعد ألف مؤلف آخر هو في الحج والعمر من الكتاب والسنة قال ما يوجد يا وما في الكتب المصنفة المووبة لكتاب أنفع من صحيح محمد بن اسماعيل المخاري لكن هو وحده لا يقوم بوصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود المتبحر في أبواب العلم لابد من معرفة أحاديث أخرى وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور الذي يختص بعلمها بعض العلماء يعني واحده ما يجبيش يعني الأول يبدأ أشتبهوا بالبخاري قالك ما يوجد في الأبواب الموصلة فما هو طعية البخاري لكن في كتب أخرى في الحديث كذلك مثله بذوود مسلم غير الحديث وفي المسائل الصغيرة بشرط أن يسأل علماء الشروط يستفيد منها قال رحيم الله تعالى المدبح هذا ولا يقوم تماماً من مقصود المدبح الذي أبواب العلم هذا لا بد من معرفة أحاديث أخرى وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء وقد أو عبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيابا فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيت الأنصار أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما تغني عنهم فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد ويدهمنا رجدنا ويقينا شر أنفسنا وأن لا يزيل قلوبنا بعد الهدانة ويهب لنا من لدنه, من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والحمد لله رب العالمين وصلواته على أشرف المسلم واضح؟ أم؟ يعني هذا كلام ببنزيني ولم نوصيه بأن يكتب كلاما وثق الذي الذين رأوا الموخلينه مش صيئة يعني قلنا نبالك شيء مجيئين في جماعة لازم تقول كما قلنا ولا راح يبعدوا ما هو ولكن هو سبقها بعد لكن كما يقولها على الدوام عندما تكون المشكات واحدة يكون النور بعد واحد والبسم واحد قال ابو فيوطن آخر وليحذر العبد مسالك أهل الظلم والجن الذين يرون أنهم يسلكون مسالك العلماء تسمع من أحدهم جعجعة ولا ترى تحنن، فترى أحدهم أنه في أعلى درجات العلم، وهو إنما يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا ولا يقلم ولم يحم حول العلم الموروث عن سيدي ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وقد تعلّى. على الأعراض والأموال بكثرة القيل والقال فأحدهم ظالم جاهل لم يسلك مسلكا في, كلام في, في كلامه لم مسلك مسلكا في كلامه مسلك أصاغر العلماء بل يتكلم بما هو من جنس كلام العامة الضلال والقصاص والجهال ليس في كلام أحدهم تصوير للصواب ولا تحرير في ك أهل العزم بدل الألباب، ولا عنده خوض العلماء أهل الاستدلال والاستهاد، ولا يحسن التقليد الذي يعرفه متوسطة الفقهاء عدم معرفته بأقوال الأمة وما والكلام في الأحكام الشرعية لا يقبل من الب... لا ولا يقبل من البعض للتدليس ما ينفق على أهل الضلال والبدع الذي لم يأخذ علومهم عن أنوار النبوة. وَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُونَ بِحَسَبِ آرَائِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ فَيَتَكَلَّمُونَ بِالْكَذِبِ وَالتَّحْرِيفِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ مَا لَيْسَ مِنْهُ وَإِنْ كَانُوا لَضَالِّينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ أَنَّهُ مِنْهُ وَهَيْهَاتَ فإن هذا الدين محفوظ بحفظ الله وقد وقع في هذا الزبال كثير من الفقهاء والفقراء والعامة ونحوهم ممن فيهم زهد ودين وصلاح ولكن كل من لم يكن علمه وعمله يرجع إلى العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقيدا بالشريعة النبوية لم يخلص من الأهواء والبدع بل كله بل كله أهواء وبدع وقد ذكره الخضيب البغدادي وقد قال عبد الله بن مسعود وأبي أبي بن كعمد اقتصاد في السنة خير من الجهاد في البدعة هذا الرضع البكري ويقول هنا ابن القيم الجزية رحمه الله وتبارك وتعالى قوله سبحانه عن المسيح إنه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني بيا وجعلني مباركا أينما كنت. قال سفيال ابن عين جعلني مباركا أينما كنت قال معلما للخير وهذا يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه فإن البركة حصول الخير ونماؤه ودوامه وهذا وهذا في الحقيقة ليس إلا في العلم الموروث عن الأنبياء وتعليمه ولهذا سمى سبحانه كتابه مباركا كما قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ووصف رسوله بأنه مبارك كما في قول المسيح وجعلني مباركا أينما كنت فبركة كتابه ورسوله هي سبب ما يحصل بهما من العلم والهدى والدعوة إلى الله عزيزي مفتاح طار السعادة في آخر وقد كان الله سبحانه عز وجل كتب لموسى في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فلما كسرها رفع بعض رفع منها الكثير وبقي خير كثير فلا يقدح في هذا النقل جهد أكثر أهل الكتاب به فلا يزال في العلم الموروث عن الأنبياء شيء لا يعرفه إلا أحد من الناس أول واحد وهذه قمة على قرب عهدها بنبيها في العلم الموروث عنه ما لا ما لا يعرفه إلا الأفراد القليلون جدا من أمته وسائر الناس مُنكرًا له وشاهلا به وشاهلا به يعني عدل نفس القديرة نعرف فيها كذلك هذا الحا أسمع نقلت إلا دل... جربت هذه الورقات أنت علمني قال الشيخ محمد بن الحسن الحجوي التعالي للفاسي أن نترمنا سعرة سبسة سبسة في كتابة في, كتاب الاسلام في التاريخ في أفيل السامن عند حديثه عن تجديني في قال وأقوله من أجينة متفترة في إفيلة الجنة وإي إصلاح التاريخ على علينا دراسة لكتب المتأخرين بعد شبية فلنطرق على دراسة لكتب المتأخرين المختصرة المحدودة الدللة المستغلقة والمؤلف كتب دراسية تقنية لتعلن هذا ما لقيت رأي يقول فالنثر كتب معنا المختصرة كتير محدودة الدللة المستغلقة المحدودة المذ المستغلقة يعني لازم تروح تالهاش وترتب طرة حتى تيجي تشرع عندك يعني تفن عمرك وانت ضيع بعمر في المريض الحاشي وعيش من وأنت وما دخلت البحر ما عمده ما دفطن طب لنشي <تصفيق> ولنؤلف كتبا دراسية جدية لتعليم الانتداء ثم الثانو ثم الانتهاء كل من حسب ما يناسبه ولنربي نشأة جديدة تشف على النزال والأمانة ومكارم الأخلاق تربية صحيحة دينية كتربيه السلم الصالح ولنمرها على أخذ الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة والاشتغال يذكرت في الأقدمين الذي كان يتمرن بها المجتهدون كالموطئ والبخاري والأمري الشافعي إلى أنظار هذا يقول هذا رأي من وصيه هذا الثاني كمان تلقيت معه ووصيته واحدة لا. مش كات واحدة قمت بانتريتهم يعني هذا هو المنتج. ومنين أنت حاجبين نصلوا منا ماغربي ماغربي بس والله قوله أنا في المغالب أنه رأيت من مروه يعني تلقيني <تصفيق> معك مريت بشن في القبر مدعو دمه... تفضل. <تصفيق> ولنجعل من جملة التعليم للفقهاء كتب الأحكام القرآنية والحديثية، كأحكام ابن العربي والجصاص، وظهور المرام ابن حجر، والمشكاة بن تبرزي، وأحكام عبد الحق، ويقع امتحان على ذلك، فبهذا يتجدد مجلسه. عرفت كلمة لغة؟ لا كل كلمة لها وزنها. قم يعني اسم هذا خاص بالأيما يعني. يعني في بعض المواضيع بعض الكلمات تحتاج إلى تركيز لازم تركز. لأن النبي كان إذا قطب كأنه ماذا؟ منذ رجيش يعني وين التحق؟ باجي لإنس كما تدخلها له وإن تدخلها له ها جزي برجوه بطب قال وَلَنْ أَجْعَلْ مِنْ جُبْلَةِ التَّعْلِيمِ لِلْفُقَآَهِ كُتُبَ الْأَحْكَامِ الْقُرْآنِيَةِ وَالْحَدِيثِيَةِ كأحكام ابن العربي والجساس وبلوغ فبهذا يتجدد وجه الكمل فبهذا يتجدد مشكل الفقه يعني رغم ريبتوا الفقه معنى كلام هذا يعني هذا ما معنى فبهذا يتجدد ماذا مشكل الفقه معناتها مشكل الضفوره ولا لا لكن تظبي مشكل الفقه تحطم وضاع فلا بد من إعادته والرجاء للذنب الكتاب بسم الله